بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى أنزاه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتاً له الذكراء، أما من استغنى أما من استغناه، فأنت له تصدّى، فأنت له تصدّى فأنت له وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وأمَّمَن جاءك يسعى وأمَّمَن جاءك يسعى وهو يخشى وهو يخشى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره كلا فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة ظهره بأيدي سفره بأيدي سفره كرام بره كرام بره قتل الإنسان ما أكثره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 ثم أما توم فأقبَرَ ثم إذا شَأَنْ شَرَه ثم إذا شَأَنْ شَرَه كَلَّا لَمْ يقضي ما أمره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر ان نضببنا الماء صب ان نضببنا الماء صب ثم شققنا الارض شقا ثم شققنا الارض شقا فأبَتْنَا فيها حبًا فأبَتْنَا فيها حبًا وعِنَابٌ وقَضَبًا وعِنَابٌ وقَضَبًا وزيتونَ ونخلَ وزيت له ونخل وحذائق غلب وحذائق غلب وفاكهة وأب وفاكهة وأبا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنَامِكُمْ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وصاحبته وبنيه وصاحبتي واباني لكل امرئ منهم يوم اذن شان يغني لكل امرئ ضاحكة مستبشرة، ضاحكة مستبشرة، وَذُووْهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، وَذُووْهُ. اقوها قترا تر اقوها قترا اولائك هم الكفرت الفجر اولائك هم المريقرات